يا رسول الله قلبي حبك في فؤادي لك علاقه قوية يا رسول الله في فؤادنا لك على قوية يا رسول الله زارا بعد